mm الحقيقه راكيب فيها ماشي حلم بلاد المليون والنصف جاهد مايكونش فيها دم مايسيش فيها دم مايسيش فيها دم ها بود بلقاها راه الشعب يبغيك داير فيك انتقاها علم كبير عند التاريخ يا كادي الحقيقه خرج البلاد من الغرقان سلك البلاد من الغرقان حتى إلى متنا ما نبغوش الفتنه حتى متنا ما نبغوش الفتنة قبل ما تزيد تحما يا ربي حتى الرحمن قبل ما تزيد ربي حتى الرحمن no! نبقى الصمدين غير بالأمن والسن إن شاء الله احنا رادين ونعيش هني في بلادنا حرين ولا بعد بلادي هذا الوقت للجزايا تحتاج نبي ما يوقف شو قفط مواطن بيه ما من التكلوا عليه بلدو عزيز عليه مدام كين رجال بلادي فيها المال دحاجما موحال استعمار خرجه الابطال مدام كين رجال بلادي فيها المال دحاجما موحال استعمار خرجه لبطل Alhamdulillah, Allah, mój Allāh, mój